صُمُّ بُكْمٌ عُمِيُّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَا فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَحْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ يَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ الصَّوَائِقِ حَذَرَ الْمَوْتُ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 وإذ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل في الْأَرْضِ خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك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 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما بأسمائهم قال ألم أقل لكم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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون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 وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ الْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ يُذَبِّحُونَ بِنَائِكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ لِسَائِكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغوقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين نيلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت, فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرْخُوذُ مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذَكُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوه.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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجَّكُمْ بِهِ عَدَّ رَبِّكُمْ أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون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 وبالوالدين إحسانوا وذِلُّ القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنًا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ثم تولَّيتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون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 ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 بَإِذَا مَشْتَرَوْبِهِ أَنفُسَهُمْ أَيْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغِيًّا أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ, ويكفرون بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقُتُلُونَ آبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفرارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين اتبع تهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 قال إني جاعلك للناس إماما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 العاقفين والركع السجود وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنه وارزق أهله ورزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق وما, وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قِبْلَةً ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الكتاب ليعلمون أنه الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا أَمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولين اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم, ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم وأنت تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين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 فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار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 والكتاب والنبيين وأت المال وأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وبن السبيل والسائرين وفر قاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس.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 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فَمَن كَانَ مِنكُم مريضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَرَكَ خَيْرًا فَهُوَ أَجْرُهُ خير وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 ولا تباشرون وأن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 انتم تعلمون يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البلوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا الله غفور رحيم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 من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم لا أفيض من حيث أفظ الناس واستغفر الله إن الله رفول رحيم رحيم.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 النار أولئك لهم نصيب مما كذبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخفر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِإِثْمٍ أَغْرَاضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ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 فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله, وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنه أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يغتد منكم عن دينه فيمت وهو, كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 هم خريط وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم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 شَرِيكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا ناج لهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار ووالده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا جلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لا لكم ان كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيٌّ بِنَهَرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 قال بل بالسَّمِيءَ عَمِلْ فَظْرٍ إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذلهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرين تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر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 فَالْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكَرُ إلَّا أُلُوَّ الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقُتُم مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَوْتُم مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَاِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 للفقراء الذين يحصرون في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم, تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 وَاسْتَشْهِدُوا شَهَيْدَيْنِ مِنْ ذِيكُم فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلى ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا تغتابوا إلا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح الا تكتبوها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 رَبَّنَا لا تؤاخذنا إِن نسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا